موسوعه ا ل ن ب ل س ا للعلوم ن ا ل ر ح ي م Thank you. I'm not. Lalu halulah jahat